بسم الله الرحمن الرحيم ألب لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتُذِّر قوما ما أتَهم من نذير من قبلك ما أتَهم من, نذير من قبلك لعلهم يهتدون Allah الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دوله وولي من ولا شفيع أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقدّعه ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون. وقالوا أَإِذا أَضَلَّنَا فِي الْأَبْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِهِ جَدِيدٌ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِم كَافِرُونَ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا روسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسما أخفي لهم من قرة أعين فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْرَةِ أَعْمَلِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَا كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقٌ لَا يَسْتَوْنَ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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُونُ فِي مَدْيَةٍ مِن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ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 أو لم يهذلهم كم أهلتنا من قبرهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أ يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أَفَلَا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون